فتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها الا هالك ولا يتبعها الا كل مريب سالك الا وهي السنة المطهره زادها الله رفعه وتطهيرا واكثر من متبعيها اما بعد اخوتي الكرام حديثنا في هذه الساعة المباركة عن التضحية في سبيل الله لعلنا إخوة الكرام نحيا ونعيش زمانا قد تكالب فيه أعداء الإسلام على المسلمين واتفعت رايتهم ولذلك يبغي أن يبث في نفوسنا هذا الخلق العظيم التضحية في سبيل الله عز وجل إن هذه الأمة ما ارتفعت رايتها ولا عز أمرها إلا بالتضحية في سبيل الله عز وجل فكم بذل من الصحب الكرام ومن تبعهم لاجل رفعه هذا الدين بذلوا انفسهم ودماءهم بذلوا اموالهم واوقاتهم بذلوا جميع ما يملكون لاجل رفعه هذا الدين فأعزهم الله عز وجل بالإسلام وجعلهم الله جل وعلا سببا في عزه واتفع أقرارية الإسلام خطاقة وكان المسلم يسير في أي مكان مرتفع لا رأسه لا يططع رأسه ولا يضعها ابدا الا لله رب العالمين اعز الله عز وجل الاسلام لهؤلاء الكرام رضوان الله عليهم لانهم قد بذلوا وضحوا لله رب العالمين ولن يصل المرء الى مطلوبه ابدا إلا بالبذل والتضحيه أي مطلوب عظيم تحتاج أن تصل إليه لا بد أن تضحي بوقتك بمالك بنفسك بما تملك ومن لم يبذل ويضحي فإنه لن يصل إلى مطلوب إخوة الكرام إن المقصود من التضحية هو المقصود الشامل أن يضحي المرء بنفسه وبماله وبجهده وبوقته وبما يملك لله عز وجل ولذلك فإن ميادين التضحية كثيرة ومن وجب على كل مسلم أن يضحي في سبيل الله عز وجل لم يستطع أن يضحي بنفسه يستطيع أن يبذل ماله لله رب العالمين أو أن يبذل نفسه ومقته في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأخذ بأيذ الناس وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور العين فما نذينها كثيرا لماذا يجب علينا نضحي إن هذه الممة اخفضت حكمة الله عز وجل ومشيئته ان تجعلها رائده لسائر الأمم قال الله عز وجل كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالله جل وعلا جعل الخيريه في هذه الامه بل ان الله جل وعلا جعل القياده لتلك الامه العظيمه كما اخبر الله عز وجل بل ان الله جل وعلا جعلنا شهداء على سائر الامم بل على الانبياء والمرسلين قال الله عز وجل جاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباه وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم هو سماكم المسلمين ومن قبل لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ولذلك فإن الله عز وجل جعلنا شهداء على سائر ومن قلت بل على الانبياء والمرسلين كما ورد في الاثر الانبياء يئتون يوم القيامه النبي ومعه رجل والنبي ومعه رجلان والنبي وليس معه احد تخيل ان يبعث نبي في امته ولا واحد من تلك الأمة من يشبه هذا النبي والله أعلم فيدعى بين يدي الله عز وجل تسأل الأمة هل جاءكم نذير فيقولون ما جاءنا من نذير فيدى نبيه فيقال له هل بلغ فيقول اجل فيقال له والله اعلم فيقال له من يشهد لك من يشهد لك فان رمتك تجحد ذلك فيقول يشهد لي محمد صلى الله عليه وسلم ورمته هؤلاء الأطوال قد شحدوا إذن جعل الله عز وجل الخيرية في هذه الأمة وجعل لها القيادة وجعلنا شهداء على الناس فتظنون أن ذلك بالمجال كلا بل أخبر الله عز وجل بسبب الخيرية فقال كنتم خير امه اخرجت للناس تقمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقد كانت القيادة قبل ذلك في أيدي بني اسرائيل لكنهم لما جهدوا ولم يبذلوا ولم يضحوا في سبيل الله عز وجل نزعت الخيرية منهم قال الله عز وجل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ممكن فعله فنسع منهم الخيرية إذا لماذا التضحيه لأن الله جل وعلا جعل القياده لهذه الامه ولذلك لا ينبغي ابدا أن نترك تلك القيادة إخوة الكرام إن الله جل وعلا قد أعز أمر المضحين وأنجز الله جل وعلا له مستواب والعطاء فعش كريما أو قد شهيدا في سبيل الله عز وجل اما ان تعيش في ذل وصغات لا نفع لنفسك هذا هذا قال الله عز وجل ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه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 سنعة الله عز وجل الغالية فهل من مشمر للجنان الصحابة قالوا نحن المشمرون يا رسول الله ونحن نقول كذلك نحن المشمرون باذن الله عز وجل إن هذه الآيات نزلت بسبب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بايع اصحابه الكرام بيعه العقبة فقال عبد الله بن رواحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك قال اشترط لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا واشترط لنفسي ان تمنعونني مما تنعون منه ابناءكم ونساءكم فقال عبد الله بن رواحه فماذا لنا ان فعلنا ذلك ماذا لنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الجنه, الجنة اعظم مطلوب يا إخواني يطلبه العبد فانها دار المقامه لا كبر فيها ولا حزن فيها نعيم لا يفنى ولا يزول ولا يريد أبدا من دخلها فإنه في نعيم دائم فهي داؤنا التي خلقها الله عز وجل لنا فقال عبد الله الضمواع ماذا لنا قال الجنة فقال والله لا نقيل ولا نستقيل وفي رواية لا نوم لنا بعد الآن سنبذل أنفسنا بما لنا أموالنا ما نملكه من وقت وجهد لله عز وجل وقد فعلوا ذلك رضي الله عنهم والله فبذلوا جميع ما لم يكون الله عز وجل بفضل أولئك الأكامل امه عظيمة بلغت مشارق الأرض ومغاربها فدأ الدنيا أجل الله عز وجل على أيديهم الأكاسرة الكاسره والأكاسرة أولئك العظماء الجبابرة أجل لهم الله عز وجل على أيدي أبائكم الأماجد الكرام فالنحيا والنسر على سين هؤلاء التضحية في سبيل الله عز وجل إن الله جل وعلا لام اولئك المخذولين الذين حالوا عن هذا الطريق ورضوا ظنا لانفسهم بالسلامه يعني اننا نسلم بانفسنا انها الناسره التي في النفوس فردوا ينسهم بذلك سلامهم الله عز وجل وبين الصوره في فقال يا ايها الذين امنوا ما لكم, ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره بالحياة الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما نعم يعذبكم عذابا اليما على ايدي اقوام قد اذلهم الله وكتب عليهم الذل والصغار لكن الواهب حينما يدخل قلوب المسلم الذي كان عزيزا فانه يذل, فإنه يذل ويبطئ راسه بعدما كان مرفوع الراس لا يضعها ابدا الا لله رب العالمين وقد حدستكم قبل ذلك في الخطبة الماضية كيف كانت عزة الإسلام والمسلمين وكيف كان حال أولئك الأبات مرفوعين الرأس بفضل الله عز وجل إلا تنفروا يعدكم عذاباً أليلاً ستنتهب وتكسر بيضتكم وتفنق جمعكم وتصبحون شجرا مذراً لا نصبح في مهانة ومجلة لا يعتبىنا أحد بعد أن نتولى وأن نضع لأنفسنا السلام الشعبي. أنا مالي أنا ماني، كما يفعل بعض العرب الآن، كما تفعل بعض الدول العربية الآن المخدولة بحكمهم المخضولين يفعلوا أذيهم طال السلام، وإن دعيت سددوه وأكيد. إذا تركنا إخواننا يقتلون والمشطرات. فاولئك الذين يبتغون السلامه لانفسهم لن يسلموا والله ولا رجلهم الى القلب لن يسلموا لانها سنه الله عز وجل ولن تجد لسنه الله تبديلا لن يسلموا واولئك الذين يخرجون علينا فيشتتون في المجاهدين حقا في سبيل الله عز وجل يريدون لهم الخذلان أو يشبتون فيهم الأعداء فكان يقل جاهدهم ويقول هل لا جاهدت بالسنن؟ هل لا جاهد بالسنن؟ الذين يموتون ينطقون الشهاده أي شيء نريد اعظم من هذا؟ لقد تطبق السنن والعقيدة تطبيقا عملياً ألا تعلمون يا إخواني أن إخوانكم المجاهدين في غزة وذلك الكتائب العظيمة كتائب القسام فيها كتائب تعرف بكتيبه الحفاظ الحفاظ كلهم حفظ لكتاب الله عز وجل أما من يقول هذا الكلام أو يرضى هذا فإنه خائن لله ولرسوله ولدين الإسلام خائنا لله ولرسوله والدين الاسلام فلا ينبغي ابدا ان نشمت الاعداء فينا بل ينبغي اضل شيء ان نفعل ان نبث فيهم الامل وان نعندهم بقدر ما نستطيع ان لم نستطع بانفسنا فباوطاننا بجهدنا باموالنا نبذل في سبيل الله عز وجل يقول الله عز وجل ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلقوا عن رسول الله ولا يغضر بأن عن نفسه ذلك لأنهم لا يصيبهم طمار ولا مصر ولا مخلص اما المتخاذلين اما اولئك الذين تخاذلوا بانفسهم وباموالهم ولا يسمع لهم الا الشقشقه والكلام الفارغه الذي لا يفيد شيئا فهذه لا تعد الا خيانه اقول قولي هذا واستغفر الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد جاء عمر بالجموح رضي الله عنه وأرضاه وكان رجلا ذا عرج شديد العرج وكان له أربعة من الأبناء كالأسود، فقال لهم يا بني أريد أن أجاهد في سبيل الله رجل كبير السن وأعرج شديد العرج إذا هو من المعذورين ليس على عرج الحرج، فقال ذلك لأبنائه. فقالوا له إن الله جل وعلا قد عذر ونحن نجاهد عنك يا أبان قال لا فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد في سبيل الله قال أما أنت فقد عذرك الله فقال له شوف ماذا قال عمرو فقال له يا رسول الله إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة إني أرجو أن أطأ بعرجتي هذه الجنة وهو لن يطأ الجنه أعرجا انظر الى هذا الدافع علي عظمه الجهاد في سبيل الله عز وجل حتى أهل الأعباء منهم ما رضوا بذلك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لأبنائه لا تمنعوه لعل الله جل وعلا ان يرسطه الشهاد وخرج عمرو يجاهد في سبيل الله عز وجل ورد في بعض الروايات عند ابن إسحاب أنه دع الله جل وعلا حالة لكين الى المدينه يعني صدق الشهاده في سبيله اللهم لا ترتدي الى المدينه فقاتل وقتل فبحث عنه ابناؤه حتى وجدوه فحملوه على بعير وارادوا ان يذهبوا به الى المدينه فاستعصى البعير عليهم وامتنع عن السير فيوجهون النعر إلى أي ناحية يتوجه لكنه لا يتوجه ناحية المدينة فتذكروا دعوة أبيه اللهم لا تنتهي إلى المدينة فنفنوه في مكانه وهذا رجل أعرض قد عذره الله عز وجل فكيف من الاشداء الأشداء الأقوياء رحمك الله إلى شباب الصحابة الكرام إلى أبناء الصحب الكرام الأناجب اللهم أصلح أبناءنا يا نجلال والكرام لما قال معاذ ومعاول للنبي صلى الله عليه وسلم أحدهما ذهب ليجاهد والآخر لم يقبله النبي صلى الله عليه وسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لقد اخذت فلانا واذا صارعته, صارعته صرعته فصرعه فقبله النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يحكي لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أمرهما قال بينما انا يوم بدر في الصف فإذا انا بفلانين حديثه اسنانهما احدهما عن يمين والاخر عن يسار فغمزني أحدهما قال يا عم أتعرف وما جاهل قلت وما تريد من أبي جهل قال علمت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يفارق سواني سواده حتى يموت الأعجل منا قال فعجبت لأمره فبينما أنا كذلك فإذا بالآخر يغمزني خفيا حتى لا يستمع الآخر قال لي مثل ما قال الاول قال فعجبت لامرهما مع ان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ابن عوف رضي الله عنه حينما راى في اول الامر قال فتمنيت لو كنت بين أطلع منهما يعني بين من ثالثين اخويا شداس اشرب صغير قال فبينما نحن كذلك فقلت هل تريان هذا انه ابو جهل فانطلقا عليه كالصخرين فاختبراه بسيفيهما فقتلاه ورد في بعض الروايات في الصحيح ان معاذ بن جموح احدهما ضربه عكرمه على كتفه فانفصلت يده وظلت متعلقه بجدته قال فلما ارهقتني وضعتها تحت قدمي ونزعتها اين القوه بالباس هنادين بهذه القوه وهذا الباس الشهيد نعم لانهما قد ربيا على ذلك وقد أشرت في الاسبوع الماضي ان من فوائد ما يحدث من الابتلاء في هذا الزمان فنظر في سيفيهما قال كلاكما قتل إخوتي الكرام نستطيع في هذه الفترة أن نبذل جهدنا واموالنا هذا الذي نستطيعه الآن من الذي يقرض الله يقرض الله قرض الحسن فيضاعفه له اضعافا كثيره والله يرقب به ويمسر فنجاهد باموالنا ونعين اخواننا قدر ما نستطيع وما علينا الا ان نخرج المال ونبذله في سبيل الله عز وجل فنشارك المجاهدين فلا يسيرون مسيرا ولا يطؤون موطئا ولا يقاتلون عدوا الا اجرنا بفضل الله عز وجل وبنياتنا الصالحة وبجهاد الكلمة تلك الروح الطيبة في الناس وفي أبنائنا لمربي لهم جيل طويل يحمل رالة الإسلام خفاة بهذا نستطيع أن نخدم ديننا بفضل الله عز وجل ولا نخلُب إلى الأرض لأن الله جل وعلا قال وإن تتولى استذل القوم غيرهم تسند الله قائلا وانوه الكائن لا محاله بنا او بغيلنا وان كنتم يستبذل قوم من ولا تقروا شيئا ولا تكونوا امسالكم استعن بالله الذي وعدنا ليستعمنا ولا يستبدلنا اللهم استعننا ولا تستبدلنا اللهم استعننا ولا تستبدلنا اللهم انا نسالك يا جل الجلال والاكبار يا قوي يا عزيز يا قاهر يا جبار أن تطهر اليهود ومن عاونهم ومن اثرهم يا ذا الجلال والاكرام يا قوي يا عزيز انصر اخواننا في غزه اللهم انصر اخواننا في غزه اللهم, في غزة اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هازم الاحزاب اهزم اليهود يا جلال والإكرام اللهم أحفظ نساهم وأبناهم اللهم أحفظ نساهم وأبناهم اللهم إنا نسى شكاية الجلال والإكرام أنتم الثلاثة على بلادنا الخردات والبركات وانتفى عننا اللهم انت الله وفوق عبادك فاطهرهم بقومتك يا قوي يا عزيز اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقصدوا <الصراحة>